بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِقْرَأْ تَرَى بَنِي النَّاسِ حِسَابَهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوا إِلَّا اسْتَمَعُوا وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبَهُمْ وَأَسَرَّ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 شاعر فلياتنا بايه كما ارسل الاولون ما امنت قبلهم من قريه اهلاكناها افو يؤمنون وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فَسَالُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَاهُمْ لِوَعْدِنَا فَأَجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ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 صيداً خامدين وما خلقنا السماء وآرض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ له ولاتخذناه ملذنا لاتخذناه ملذنا ان كننا فاعلين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 122. كذلك نجزي الظالمين 123. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون 124. وجعلنا في الأرض رواسي أنفرون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 كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْرِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا هُزُوًا أَفَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ مُكَافِرٌ قُلْ قُلْ إِنَّ الْإِنسَانَ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ لَو يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْحِسَابِ لَيَعْلَمُونَ عَنْهُمْ خَبَرًا ۗ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 بَلِ الْمَتَاعُنَا لَهَؤُلَاءِ وَآبَائِهِمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولا ان مسهم نفحه من عذاب ربك ليقولوا يا ويلنا انا كنا ان كنا ظالمين ونظا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 119. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون 110. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون 111. ولقد آتينا إبراهيم رشدا فَبِرُؤيا كُنَّا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ, التماثيل التي أنتم لَهَا عَاكِفُونَ قال في ان انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلك من الشاهدين وتالله لاكيدا ان اصنامكم بعد انتم واليوم دبرين فجعلهم جثا وإِلَيْهِمْ يُرْجَعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَال كان دون قالوا ان تفعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا فقال على روسهم لقد علم تماما اولئك ينطقون قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اوف لكم وليم 129. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين 120. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم 121. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وَجِئْنَا هَارُونَ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُمْ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً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 119. وكان القوم سوء فاسقين 110. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين 111. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله, فنجيناه وأهله من الكرب العظيم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 وَآتَيْنَا هَٰلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً رَّحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَٰلِكَ فَلْيَنظُرْ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ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 129. أستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا 129. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 120. وتقطعوا أمره كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ فَلَا كُفْرَانَ نَسْعَى وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى فَإِذَا يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ ينسِلون وَإِذَا تَرَبَّى الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا نِيَاشِخَةٌ نَّابِصَةٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا 121. إنكم وما تعبدون من ذون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 122. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون 123. لهم وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ رِفْزَعٌ أَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَتَتَلَقَّاهُم بِـ 129. وعطوا السماء كطي السجل للكتب 120. كما بدأنا أول خلق نعيده 121. وعدا علينا إنا كنا فاعلين 122. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض أن الارض يرثها عبادي الصالحون ان فيها ذال بلا ضل لقوم العابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قل انما 121-وإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون 122-إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتون 123-وإن أدري لعلهم لَكُم وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ وَمُسْتَعَانٌ عَلَى مَا تَصِفُونَ